بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد وذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموانئ من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من ان يعقوب واجعل هو ربي رضيا يا زكريا ان إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ إِسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا قال رب لا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثا ليال سويا فخرج على قومه من المحراب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 ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكان قصيا فأجاه أهل المخاض إلى جذع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم سيا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 ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كون فيكون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 في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.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 اذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبييا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا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 النعنيه اولائك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً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 فَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمُوعِينَ ثُمَّ لَنَنَسْأَلَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِنْيَا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 داربك ثوابا خير نعمة داربك ثوابا وخيرهما ردا فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أنما له وولدا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 هُوَ الَّذِي يَشُقُّ الْأَرْضَ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا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 فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ردا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتدين لتبشر به المتدين وتنذر به قوم اللدّة وكم أهلكنا قبلهم من قرن